بشير فؤادك بالنصيب الوافي من كور ربك واسع الاطافي صافي وشهاد جمالك. ثوبان من التسليم وفي الصابير واستغفر بك كلها من إن إنه God. أشكر على النعماء واصبر للبلاء وتحل بالإفضل والإنصاف وعليك بالإخلاص والصدق وبين فمن دعا الله وصاف في واستشبه التقى وكن ذا همته ربي <تصفيق> كتاب الله وحد با سنن هداك الله به اسلام دافي رام علي اجنيع be now